بسم الله والعديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه ربه لك لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في قبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم حبيب <تصفيق>